بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالذاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبه إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سابون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي قلتم به ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم اذن خانوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قم من كنون فروا الى أهله فجاء يعذل سميد فقم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 فَأَنْقَبَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَانْطَلَقَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُزُوزُ نَاقِبٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَلَمَ فَمَا قَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ طَائِرُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ إِجَارًا مِّنْ طَيْرٍ مسومة عند ربك للمسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَوَكَّأْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ فَوَلَّى بِعِرْفُهِ وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَنْقَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ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 واقعا وهم يرون بما استلقوا من يمين وما كانوا وقوم نوع من تنصير وان من قد انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيذ وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففضروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَنتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُرْسُولٌ إِلَّا قَانُوتَ ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَنْتَ وَمَنْ فَوْقَ بِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَاوُونَ بَلْ تَنَوَّلَ عَنْهُمْ فَمَا أنت وذكر فإن الذسرة فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليأبدون ما أريد منهم من إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ